شكوى إلى الله ما لغيره شكاوي شكوى إلى الله ما لغيره شكاوي هذا ولا لي غير مولاي معبود يا ربنا في ظل خيرك غناوي لجاحد فضلك ولا منكرين انت تطب لك وقفت في بابك ليليل عناوي وانت الكريم ومن ترجاك موعود قد مح خطايا وزلتي بالخطاوي بينزاح عني همم ليام وال النار جيتك يا مجيب الرجاوي يمصر رفال قدع والنقص والزود تذهل إلى فكت باب العطاوي شانك عظيم شان الأجواد محدود شكوى إلى الله ما نغيره شكاوي هدا ولا غير مولاي ماهود يا ربنا في ظل حيرك هلاوي لدي أحد فاضك ولا منك ننجو تعطي ولا تثقل عليك المناوي أنت الذي بحارك غزير ومندود يا ربنا لنفسي حر نداوي ما ترغب إلا المنزل الشاهق الطود ما ترغب إلا المنزل الشاهق الطود وأنت الذي تطفيض مع كل ذاوي الذي لو تمنع الغيف ما حمود في لمح طرفات عيني تفكر غناوي وفي لمح طرفات عيني تغني لك بدون في لمح طرفات عيني تغني لك بدون حياض غيرك صبر والصبر زاوي وانت الذي حوضك زلالاً وقرهود ومدات غيرك ذلي والذلي كاوي ولم تذلك عز يا عز ما صمود ولم تذلك عز يا عز ما صمود لك التناوي محمد الغرق على ضلمة في لك الكون لكن اناوي القمر ونيوراوي محمد الراجع على ضلمة في لك الثناوي الحمد ka Because...